واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت المواني من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية فحملت حفنت بدت به مكان قصية فأجاه أهل المقاض إلى جذع نخلة قالت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 فَلَمَّا اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِرْضَحَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ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 خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فاولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 أَلَمْ تَرَ أن أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلَنَّ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ